الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين ونبي المتقین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى النبين أما بعد أيها المستمعون فهذه الحلقة السادسة والعشرون بعد المئة من برنامج من أحكام القرآن الكريم يتكلم فيها على قول الله تعالى ونحیته خرجت فوَلِّ وجهك شطر مثیل حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهذه الآية كما كما هو معلوم هي الآية الثالثة التي كرغ فيها وجود الاستجاه إلى الكعبة المعظمة وذلك الاستأكيد وكل جنة منها وقبت بمعنى عظيم الأولى فهي قيمه تعالى فولوا يشفى شطر من الزحران وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فعقبها الله تعالى ببيان أن ذلك هو الحق وأن الذين ينسوا تتابع يالمون وأن الثانية ففيها تقرير الله سبحانه وتعالى لجالة الحق وأنه حق من عند الله عز وجل وأما الثالثة ففيها بيان الحكمة من تعويل القبلة وكثبيت المؤمنين على ما يرد عليهم من السبهات حول هذا الموضوع يقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وشك شقنة عرام أي من أي جهة خرجت؟ من أي مكان خرج هو وجهك شطعة المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي مكان من بر أو بحر أو جو فولوا وجهكم شطعة ثم بين الحكمة لذلك يقول لألا يكون عليكم لألا يكون للناس عليكم حجة لأن يحتج الناس عليكم يعني أوجبنا عليكم ذلك لئلا يحتج الناس عليكم فمن الذي يحتج يحتج من الناس طائفتان الطائفة الأولى أهل الكتاب والطائفة الثانية هم يشركون أما أن يشركون فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لو بقي على اتجاه بباك المعطف لقالوا هذا الرجل ترك قبلة آبائه إلى بيت المقدس وأما اليهود فإنهم يقولون هذا الرجل ترك قبلتنا وأخذ بقبلة قومه فبين الله عز وجل أنه أوجب علينا أن نتجه إلى الكعبة لأن لا يفج هؤلاء وهؤلاء فبطلت حجة المشركين اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفأبة ورجع إلى ما كانت عليه قبلة من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبطلت حجة لهوت الذين قالوا يتركنا ويرجو إلى دين آبائه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لما عرفوه هم فيما عندهما يفتت ثم نهى الله عز وجل قال إما الذين ظلموا منهم وهم اليهود والمشركون على وجه ذكرنا آنفا ثم نهى الله سبحانه وتعالى أن خشت الناس ولو كانوا ظالمين فقال لا تخشوا الناس وخشو وخشوني يعني دعوا خلف الناس وأولو الله سبحانه وتعالى أن خشت هؤلاء الظالمين وقال لا تخشوهم وخشوني لان حشد الله سبحانه وعلا بها من دفي كل كل شر وكل ذنب ولتمنه نعمه عليكم ولعلكم تهتدون هذه نضيفه على قوله لا يكون الناس عليكم ترجع اي و امرتكم لان تولوا وجوهكم شطرا المقدس حرام ولتمن نعمه عليكم بالاتجاه إلى الكعبة المعظمة التي هي أول غيث وضع للناس ولعلكم تهتدون لعل هذه للتعليل أي لعلكم تكون من ذوي الهداية الذين وفقوا لهداية العلم ولهداية الرشد في هذه الآية الكريمة تأكيد الاتجاه إلى الكعبة المعظمة وقد سبق الكلام على ذلك وبيان أن اتجاه الثابة المعظم واجب ومن صروب صحة الصلاة إلا ما من مسائل الأربع السابقة ومن فوائده وإحكامها أن أحكام الله تعالى الشرعية معللة أي لها علة وحكمة وليست لمجرد المشيئة التي ليس لها حكمة ولا أسرار لقوله لأن لا يكون للناس عليكم حجة وفيها رد على من يقول من أهل البداء إن أفعل الله سبحانه وتعالى وأحكامه لا تعللوا بعلّة, بعله لأنه لا يسألوا عما يفعل وهن يسألون فنقول إن القرآن والسنة مموئة من ذكر تعليل الأحكام ببعلل والمصالح وأما قوله تعالى لا يسأل عن ما فعل وهم يسألون فهو لا يسأل ما فعل بكمال أفالح وكيها لا تستر إلا عن حكمة بالغة ومن فائد هذه الآيات الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسلك كل سبيل لا يكون فيه حجة عليه حتى ولو كان من أهل الظلم أي حتى ولو كان في الحجة من أهل الظلم فدرع إنسان عن نفسه ما يطبح به ويسبقه به عنه المطمئ ومن فاعدات أن الظالمين أهل عماد وشقاق، وأنهم يعاندون ونشاقون حتى فيما تبين فيه الحق لقوله إلا الذين ظلموا منهم من فائد العاية الكريمة وأحكامها تحريم خشة الناس في إضاءة حقوق الله لقيمه تعالى فلا تخشوهم واخشوني ويترتب على هذه الفائدة أنه لا تجوز مزاعمة في دين الله عز وجل. بل يجب أن يكون الإنسان قويا حازما معتزا بدينه الذي من الله به عليه ومن فؤاد الآية الكريمة وأحكامها قيام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بإتمام النعمة سكان ولم يقم لنا ما في عليكم وما اكرمني الله سبحانه وتعالى على هذه الامه الدنيه والدنيويه كما قال الله تبارك وتعالى اليوم اثنيت لكم دينكم واثنيت عليكم نعمتي ورويت لكم الاسلام دينا ومن فائت ناس حالات كريمه أن انكثال عن الله ورسوله وانشناب نهل الله ورسوله سبب بالهداية وكل ما ازداد الإنسان تقوى لله يزداد هداية كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقوىهم ولهذا قال هنا ولعلكم تهتدون ثم إن الآية الكريمة تشير إلى أن هناك أناسا ضد الدين الإسلامي يحتاجون على المسلمين في كل ما جاء من, شرع من شرعهم ولكن على المسلمين أن يسمنوا وأن يثبتوا على ماهم عليه كما أمره الله قوله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأهل العدوان يحتاجون أحيانا على القرآن الكريم وأحيانا على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأحيانا على ما تغمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع أو الشعار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اعتذى بدينه وأن يطفينا شر أعدائنا وأن يجعل شروره في لحينهم إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته